وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ثم اما بعد ايها الاخوه والابناء موضوع الأمن موضوع عظيم ومهما تكرر الكلام على الأمن فما أظن أن يوفى حقه فنقول بأن الأمن مطلبٌ لكل أحد المسلم والكافر والذكر والأنثى والمبتدع والمنحرف والصغير والكبير حتى البهائم تطلب أمنا وقد جربت الأمم قبل الإسلام وبعد الإسلام جربت الأمم واخترعت أنظمة تظن أنها ستأمن من خلال هذه الأنظمة المخترعة فجربوا الراس ماليه وجربوا الاشتراكيه وجربوا الديمقراطيه وجربوا الديكتاتوريه وجربوا ما يسمى بعوائد وسلوم القبائل فكل ذلك جربوه وكل ذلك مخترع وإلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة لم يجدوا ولن يجدوا في هذه المخترعات ما يوفر لهم أمنة وكلما جربوا من هذه المخترعات وطال عليهم الأمد فيه يجدون خللا سواء كان أمن فكري أو أمن اقتصادي او امن اسري فيجدون خلل فينتقلون منه الى مخترعا اخر وهكذا هم يتخبطون يطلبون امنا وهي ها تهي ها ته ان يجدوه إذ أنهم ضلوا عن الامن الحقيقي فوفق الله جل وعلا اهل الاسلام إلى ما يقلبون وكان لهم في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سألوه من الأمن إذ أن الأمن وجد في شريعة الله وما الله لعبيده فجعل الله عز وجل الأمن مرتبط بالإيمان فأينما وجد الإيمان وجد الأمن وبحسب زيادة الإيمان يزيد الأمن ويتمكن وبحسب نقصان الإيمان يخف الأمن وتكثر الفتن وهذا دليله في القرآن قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي قوله تعالى رب اجعل هذا البلد آمن وارزقني وبني أن نعبد وارزقني وبني ألا نعبد الأصنام وجنبني وبني ألا نعبد الأصنام إذن اختلاف العقيدة واختلاف الإيمان سبب في عدم وجود الامن لذلك قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام بعد ما ذكر الامن اه بعد ما ذكر الامن ومعنى الظلم في الايه المتقدمة بإجماع أهل التفسير أن مع... معنى الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أي بشرك معنى الظلم الشرك فلذلك تحقيق التوحيد مطلب لتحقيق الأمن وتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب تحقيق الأمن وقد لا تنظر بعض الحكومات إلى هذا ولكن الأمر للأمة أن تتمسك بالدين وتحقق هذا الدين كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يأمنون وإن لم يكن الحاكم مريداً لذلك فالله عز وجل له في خلقه شؤون فأنت مطالب حتى ولو, ولو لم يكن حاكمك مطبق للشريعة أنت مطالب أن تحقق الإيمان فمتى حققت الأمة الإيمان أمنت لأن هذا وعد من الله عز وجل للأمة والله عز وجل صادق في قوله صادق في وعده لهذه الأمة قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يتَخلفََّهُم في الأرض كماْتَخلَفَ الذيينَ م منِن قبلِهم وَل يمَكََّلَهُم دهُم الذي تَضَلَهمم وَلا يُبَد َّهُم منِن بَدِ خَوْثِهمْ يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمتى عبدوا الله عز وجل ووحدوه وابتعدوا عن الشرك وأخلصوا العبادة لله في جميع أنواع العبادة وحدوه في ربوبيته وحدوه في ألوهيته وحدوه في أسمائه وصفاته وحققوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به تحقق الوعد الذي وعدهم الله عز وجل ولذلك واقع الأمة يشهد بذلك واقع الأمة قديما وحديثا يشهد بذلك كيف كانت الأمم والقبائل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أمن قتل وسلب ونهب واستعباد للناس وغير ذلك مما يدور من الحروب الطاحنة والفتن المدلهمة إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطفأها الله عز وجل وأمنت الأمة وكانت تلك الأمة المتبعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أمة أخرجت للناس في عقيدتها وفي عبادتها وفي أخلاقها وفي معاملاتها خير أمة أخرجت للناس وشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا لهذه القرون قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبعد أن ابتعد الناس على ما كانت عن كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بدأت الفتن تطلب برؤوسها على الأمة حتى كثرت الفتن وكثر القتل والسلب وتعرفون ما مضى بعد القرون الثالثة من الفتن وكثرة الجماعات وكثرة البدع والمخترعات في الدين وتعلمون ما حصل لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله في عهده وما كان يلقى من أهل البدع وأهل الضلال والاختراع في الدين من العذاب والتنكيل حتى مات في السجن ولكن كان صلبا في عقيدته ودعوته لأنه أيقن تماما أنه لم, لم يكن هناك صلاح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وهكذا الفتن إلى أن جاء الإمام محمد ابن عبد الوهاب وجدد لهذه الامه امر دينها ولم ياتي بدين جديد كما يقولون كما يقوله المفتونون والفتانون وأهل الزيغ والضلال وانما جدد دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما وجد له من ينصره في بلاد الحرمين وهو محمد بن سعود رحيمه الله عاد لبلاد الحرمين أمنها واستقرارها نشر التوحيد نشروا السنة حاربوا الشرك حاربوا البدعة أقاموا شريعة الله في أحكامهم ومعاملاتهم ودروسهم ومساجدهم إلى أن أمنت الأمة وأصبحت تهوي إليها أثئدة أهل الإسلام من كل مكان عاد لها أمنها ولكن لم يعد إلا بإقامة دين الله عز وجل ولم يعد الأمن إلا بإقامة دين الله عز وجل حتى أصبحت مضرب المثل ولله الحمد في هذه الأمة وإن رغمت أنوف الحاقدين والحاسدين ولكن وجد في, بلا في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين من يعرف هذا ويقف مبينا للناس أن ذلك هو الحق الذي جاء به الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وهو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلا أمن لأمة أبدا إلا بتحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في حديث فضل الأمن قال عليه الصلاة والسلام من أصبح عافا في جسده عنده أوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذابيريا فقدم الأمن من أصبح آمنا في سربه أي في بلده في بيته في وطنه معافا في جسده من الأمراض والأسقام عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فما ينفع الأموال ولا المناصب ولا الوجاهات ولتوفر الأمن في البلاد أسباب منها إقامة التوحيد والسنة والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع آثار السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومنها تحقيق السمع والطاعة لولي أمر المسلمين برا كان أو فاجرا ومنها التعاون على البر والتقوى من أسباب الأمن التعاون على البر والتقوى ومن التعاون إبلاغ ولي الأمر عن أهل الفتن والشر والساعين في زعزعة أمن المسلمين ومن أسباب توفر الأمن الصبر على جور الولاد والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع ولا تحدث شرا ولا تحدث بلبلة بين الناس وإياك والنفاق في هذا الموضوع تظهر بين الناس وأمام ولي الأمر أنك سامع ومطيع وفي الخفاء تختلي بالناس وتبث الشر والتحريض على ولي الأمر هذا يفعله الخوارج القعدية ومن أسباب الأمن أيضا وتوفره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقته وطرقه السنية السلثية المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فيأتي أهل العلم ويبينون طريقة الأمر بالمعروف أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد فلإثنين فقط الأول ولي الأمر في بيته مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أمر معروف أنا عن منكر في البيت الثاني ولي الأمر أو من ينيبه هو الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد فيعاقب من يرتكب المنكرات وينشرها ويدعو إليها والثاني لأهل العلم الأمر باللسان لولي الأمر بالعلم من العلماء يعرفون كيف يتناصحون مع ولي الأمر ويعرفون كيف يتناصحون مع الناس أما الجاهل الذي ليس لا يعرف المعروف من المنكر فليس له أن ينكر ما يعرف يأتيه يقول له أحد من الناس يقف في وجهه ما الدليل على أن هذا منكر ما الدليل على أن هذا معروف فيحير جوابا لأن أهل العلم يعرفون بما علموا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى يأمرون ومتى ينهون وأما الثالث وهو إنكار المنكر بقلبك فهذا لابد أن يكون لكل أحد منذ أن ترى المنكر فتنكره بقلبك ومن أسباب الأمن النصيحة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 ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن تكون ناصحا أن تكون ناصحا فتنصح الولاد بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم لا بما تخترع أنت مثل ما يخترع الخوارج فتأتي إلى المجالس وتأتي إلى المنابر وتأتي إلى الخطب وتأتي إلى المنتديات وتأتي إلى القنوات وتأتي إلى الفايسبوك وتأتي إلى تويتر بما يسمى التغريدات والواتساب وتظن أنك تنشر نصيحة هذا غلط لولي الأمر بل هذا يزيد الطين بلة كما قالوا فتنصح لولي الأمر كما أمرت بالطريقة الموروثة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان عنده نصيحه من كان عنده نصيحه لذي سلطان اه فلا يبدها علانيه بل ياخذ بيديه ويخلو به سرية بينك وبينه فيحدثه ان ينصحه فإن أطاعه فذا وإلا فقد أدى الذي له والذي عليه الخوارج لم يمتثلوا هذا ولما طرق أهل السنة مسامع الخوارج قديماً وحديثاً بهذا الحديث منهم من أنكره ومنهم من حاول تضعيفه وهيهات هيهات وفي بني عمك عمك رمح فيهما العلم وطلبة العلم الذين يبينون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحها من ضعيفها النص أيضا لعامة الناس وهو أن تنصح لهم سرا وعلانيا أما علانيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منهم شيء قال ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا يحذرهم من الوقوع في هذه وأما في السر تعال يا فلان سمعتك تقول كذا أو رأيتك تفعل كذا فهذا مخالف للسنة فاتق الله مخالف لدين الله مخالف لشرع الله فاتق الله يا فلان بينك وبينه لأن النصحة في الملأ فضيحة والنصح في السر نصيحة إلا إذا أبى واستكبر وأعلن فسقه أو بدعته أو شره فيبلغ فيه ولي الآمر ويحذر الناس مما هو عليه أنه مجانب للحق ومعتد على الناس بهذا الذي اخترعه وابتدعه أو الفسق الذي مارسه ويحذر منه ولو اضطررت إلى ذكر اسمه حتى يحذر منه الناس هكذا طريقة أهل الصنة والجماعة لا ما نراه من الجماعات في هذا العصر ينصحون الناس جهرا ويتكلمون في أهل العلم جهرا ويتكلمون في الولاة جهرا وإذا أقام أحد أقام عليهم الحجة وحذر منهم قالوا أتنصحنا علانيا لماذا لم تبلغنا لماذا لم يكون بينك وبينك انصحوا في السر يا أخي إذن أنت لماذا لم تنصح ولي الأمر سرا لماذا لم تنصح العالم سرا ما بالك هل أنت لك أن تنصح علانية ونحن ننصح أهل البدع سرا وخفية ما هذا الميزان هذا ميزان خاسر حتى أهل البدع ما يريدون منك أن تنصحهم علانية فيشمئ الزون مع علانية إذا كانوا هم المنصوحون أو المحذر منهم ويظهرون النصح لولي الأمر ولعلماء السنة يتكلمون فيهم علانية ولا يرعون تناقض عجيب عند الخوارج والجماعات الذين وافقوا الخوارج بهذا فالنصيحة إذا بدلت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحاكم أو محكوم إذا بدلت كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أسباب الأمن في البلد فلابد للأمور أن تكون مرتبطة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا نظام للأمة لم يخترعه مخترع ولم يأتي به أحد وإنما هو من أمر الله عز وجل للأمة ومما أحبه الله عز وجل لهذه الأمة وأراده لهذه الأمة هذا هو الإسلام الصحيح ومن ابتغى غير هذا الإسلام فهو في الآخرة من الخاسرين وأيضا في الدنيا يضيع مع الضائعين فلذلك أيها الأحبة ادرسوا هذا دراسة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحوال الصحابة والتابعين ومن كتب أهل السنة السلفيين الذين يبينون هذا بالقول الحكيم من القرآن والسنة وإياكم ومن كتب من أهل الأهواء في هذا الباب فإنهم يدسون العسل في السنة ليقتلوكم أو يخرجوكم عن السنة وأهلها فمهما حاول الناس ومهما بدلوا من الأموال الطائلة ومهما كونوا من الجماعات والدراسات والمناظرات والتحاليل السياسية فلن يجدوا أبدا أمنة إلا في دين الله عز وجل وفي هذا الإسلام العظيم فهو مصدر أمرنا واجتماعنا وتآلفنا وتوادنا وتراحمنا هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا ملتبسا علينا وأسأله جل وعلا أن يوفق حكام المسلمين للأخذ بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأسأله جل وعلا لهذه البلاد الأندنوسية أن تكون آمنة مطمئنة وأن يكفيها الله جل وعلا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار وأن يجمع كلمتها على التوحيد والسنة وأن يؤلف بين قلود أهلها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهي صدراء صدراء قولا أنا أنا Tema tentang rasa aman Merupakan tema yang penting Sekalipun pembicaraan tentang hal ini berulang-ulang Maka saya tidak menyangka Maka saya menyangka bahwa Ia tidak akan mampu memberikan haknya Maka kami katakan Bahwa rasa aman merupakan Faktor yang dicari oleh Atau perkara yang dicari oleh Semua orang Muslim dan kafir Laki-laki dan wanita Ahlul bid'ah ah, Orang yang sesat Orang yang menyimpang Anak kecil dan orang dewasa Hingga Binatang-binatang Juga mencari dan menginginkan Rasa aman Umat-umat sebelum Islam Telah Mencoba berbagai macam cara Demikian pula Umat-umat setelahnya Dan mereka Mencoba Membuat aturan-aturan Yang mereka menyangka bahwa ia Akan memberikan rasa aman kepada mereka Maka mereka telah mencoba Sistem kapitalisme Sistem sosialisme Kemudian demokrasi Diktator Dan Sistem Kebiasaan-kebiasaan Kabilah -kebiasaan, Semuanya mereka coba Semua perkara itu adalah perkara yang Baru dan diada-adakan Sampai hari ini dan sampai hari kiamat Mereka tidak akan menemukan Dan tidak akan pernah menemukan Di dalam perkara-perkara yang mereka ciptakan ini Hal-hal yang memberikan rasa aman bagi diri mereka Setiap kali mereka Mencoba hal-hal yang baru Yang akan mewujudkan rasa aman bagi diri mereka Dan masa tersebut Berlangsung lama Maka mereka Akan mendapati Kekurangan di dalam perkara-perkara yang mereka ciptakan itu. Sama saja apakah yang mereka upayakan adalah rasa aman pemikiran atau ekonomi atau di dalam rumah tangga. Maka mereka akan menemukan kekurangan di dalamnya. Sehingga mereka berpindah kepada perkara yang lainnya. Demikianlah. Mereka melakukan hal-hal yang serampangan Dalam upaya mencari rasa aman Dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan hal itu Sebab mereka telah tersesat Dari rasa aman yang hakiki Dari rasa aman yang sejati Yang sebenarnya Maka Allah Azza wa Jalla Memberikan taufiknya kepada kaum muslimin untuk mendapatkan apa yang mereka, mereka cari dan mereka mendapatkan hal itu sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka mendapatkan pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa aman yang mereka cari sebab rasa aman itu akan ditemukan di dalam syariat Allah. Dan apa yang Allah pilih bagi para para hambanya. Maka Allah Azza wa Jalla. Menjadikan rasa aman itu. Bergantung. Dan berkaitan dengan keimanan. Maka. Dimanapun keimanan ditemukan. Maka akan diperoleh rasa aman. Dan. Semakin bertambah keimanan Semakin besar rasa aman yang dirasakan dan semakin kokoh Dan ketika keimanan berkurang Maka berkurang pula rasa aman yang dirasakan Dan semakin banyak fitnah-fitnah Dan ini semua dalilnya adalah Apa yang tertera di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Allazina amanu walam yaluul amnuun orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan juga firman Allah tabar raka wa ta'ala rodbial ja haddal balaza amina. wajnubni wabaniya anna'budal asnam wahai rabbku jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhilah diriku dan anak-anakku dari menyembah patung-patung jadi perbedaan aqidah dan keimanan merupakan faktor Yang Menyebabkan Tidak Diperolehnya Rasa Aman Oleh karena itu Di Dalam Ayat Ini Allah Ta'ala Berfirman وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Dan Jauhilah Diriku Dan Anak-anakku Dari Menyembah Patung-patung Setelah Sebelumnya Allah Menyebutkan Rasa Aman Dan Makna Az-Zulam Yang Tertera Di Dalam Ayat Tadi Menurut ijma Kesepakatan para ahli tafsir Adalah kesyirikan Oleh karena itu Merealisasikan tauhid Merupakan faktor yang menyebabkan Diperolehnya rasa aman Demikian pula Merealisasikan itibah Mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam Termasuk faktor Yang mewujudkan rasa aman Boleh jadi sebagian negara Sebagian negeri Tidak memperhatikan hal ini Akan tetapi Perkara ini Kewajiban bagi umat ini Umat islam adalah Berpegang dengan agama ini Dan merealisasikannya Sebagaimana Yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam Maka nisaya mereka Mereka Akan memperoleh rasa aman Sekalipun Penguasa Di negeri tersebut Tidak menginginkan hal itu Maka Engkau tetap diperintahkan Walaupun Penguasa Di negerimu Tidak menerapkan syariat Maka engkau tetap diminta Untuk merealisasikan keimanan itu sebab apabila umat ini merealisasikan keimanan maka mereka akan memperoleh rasa aman ini adalah janji Allah kepada umat ini dan Allah Maha benar di dalam ucapan dan janjinya kepada umat ini Allah azza wajalla berfirman wa'ada Allahu amanu وَعملِل الصالحات لا يستخلِفَهم كماخلب الذيين من قبلهم ال وَعد الله الذين آمنوا منِنكم وَعملل الصَّالحات لا يستخلبفهُم كماخلب الذيين من قبلهم لا, لا يستخِفك في الأرض كماستخلَ الذيين منِ قبلهم م قبلكم وَلا يمكنَّ لكم دينكم الذيرتضالم wala yubaddi lannakum min ba'di khawfikum amna ta'budunani wala yubaddi lannakum min ba'di khawfim amna ya'budunani la yushriku nabi Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman diantara kalian dan melakukan amal salih bahwasannya Allah akan menjadikan mereka pemimpin di atas muka bumi sebagaimana menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka dan dia akan mengokohkan bagi mereka agama mereka dan dia akan mengganti perasaan takut mereka dengan perasaan aman mereka mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan suatu apapun denganku maka apabila mereka beribadah kepada Allah dan mereka benar-benar mentauhidkan dan mengisahkan Allah dan menjauhi kesyirikan serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wajal, di dalam semua jenis ibadah nisyaya di dalam semua jenis ibadah yaitu di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya dan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mereka juga merealisasikan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam apa saja yang beliau bawa, niscaya akan terwujud janji yang Allah janjikan kepada mereka. Oleh karena itu, realita umat ini membuktikan Realita umat ini dahulu dan kini membuktikan hal tersebut. Bagaimana umat-umat, bagaimana kondisi umat dan kabilah-kabilah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa aman di tengah-tengah mereka. Terjadi pembunuhan, perampasan, tindakan memperbudak manusia dan yang lain-lainnya. Serta terjadi peperangan Yang sengit diantara mereka Dan juga berkecamu berbagai macam fitnah Hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus Maka Allah Azza wajalla Memadamkan itu semua Dan jadilah umat ini Mendapatkan rasa amannya Dan umat ini Menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan bagi manusia di dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan muamalahnya. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kesaksian dan rekomendasinya bagi generasi ini. dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi qarni Tumma alladziina yalunahum tumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian orang-orang datang setelah mereka, kemudian orang-orang datang setelah mereka. Namun setelah manusia jauh dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah bermunculan berbagai macam fitrah. yang menimpa umat ini hingga fitnah-fitnah semakin banyak demikian pula pembunuhan dan perampasan dan kalian telah tahu apa yang terjadi setelah tiga generasi yang terbaik dari umat ini berupa fitnah-fitnah munculnya jamaah-jamaah kelompok-kelompok yang menyimpang munculnya bidaah-bidah Dan perkara-perkara yang baru. Dan kalian juga tahu. Apa yang dialami oleh Syekhul Islam. Abu'l-Abbaq ibn Taymiya rahimahullah. Di masa beliau. Dan apa yang beliau. Dapatkan dari ahlul bidah. Dan orang-orang yang sesat. Berupa siksaan. Yang ditimpakan kepada beliau. Hingga beliau wafat. Di dalam penjara. Namun. Beliau. Beliau. tetap teguh dan kokoh di dalam memegang akidah beliau dan dakwah beliau sebab beliau yakin benar-benar yakin bahwa tidak akan diperoleh kebaikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah demikianlah fitnah tersebut terus berlanjut hingga Datang Alimah Muhammad Ibn Abdil Wahab Rahimahullah Dan beliau memperbaiki Memperbaharui Perkara agama Perkara agama ini Beliau tidak membawa agama yang baru Sebagaimana yang dikatakan oleh Orang-orang yang terjatuh di dalam fitnah Melainkan beliau datang untuk Memperbaharui agama ini Maka ketika beliau menemukan orang yang menolong beliau di negeri Al-Haramain yaitu Muhammad bin Saud rahimahullah maka manusia ketika itu mendapatkan kembali rasa amannya dan kestabilannya kemudian beliau menyebarkan tauhid Mereka menyebarkan tauhid dan memerangi kesyirikan dan bid'ah dan mereka menegakkan agama Allah di masjid-masjid mereka, di kajian-kajian mereka dan di tempat yang lainnya hingga umat ini mendapatkan rasa amannya. Kemudian ketahuilah bahwasanya perasaan aman itu tidak akan diperoleh kecuali dengan ditegakkannya agama Allah. Dan hingga sehingga mereka dijadikan sebagai contoh di tengah-tengah umat ini, sekalipun orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki tidak menyukainya. Namun, tetap ditemukan di negeri-negeri kaum muslimin, Orang yang mengetahui Keutamaan ini Itu apa yang dilakukan oleh Limah Muhammad Ibn Abdil Wahab Dan ia Menyebarkan Di tengah-tengah manusia Dan ia menyebarkan di tengah-tengah manusia Apa yang beliau dakwahkan yaitu Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada rasa aman bagi umat ini kecuali dengan merealisasikan tauhid dan ittiba yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau keutamaan rasa aman diantaranya adalah sabda nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam man asbaha aminan fi sirbi mu'afa fi jasadi indahu kutu yaumih faka'annama hisadlahu dunya bihaza fi riha siapa yang merasa aman ketika ia berada di pagi hari di tempat tinggalnya dan dan merasakan sehat di dalam jasadnya serta ia memiliki makanan pokok untuk dirinya pada hari itu maka seakan-akan telah diberikan kepadanya dunia ini keseluruhannya maka nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan tentang Rasa aman Di rumah atau di negeri Maka tidak akan bermanfaat harta-harta dan yang lainnya Ketika rasa aman itu telah sirna Dan untuk mewujudkan Rasa aman di negeri itu Ada sebab-sebabnya Ada faktor-faktornya Di antaranya adalah Menegakkan tauhid dan berpegang teguh dengan as-sunnah yaitu berpegang teguh dengan al-quran dan sunnah serta mengikuti asar-asar para salaf dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik kemudian faktor yang lainnya yang memberikan rasa aman bagi negeri Adalah merealisasikan dan mewujudkan sikap mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Sama saja apakah penguasa itu orang yang baik atau seorang yang fafik. Kemudian faktor yang lainnya adalah at-ta'awun. Bekerjasama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Termasuk bagian darinya adalah menyampaikan. kepada penguasa perihal orang-orang yang membuat fitnah orang-orang yang melakukan keburukan dan kejelegan dan mengupayakan terjadinya kegoncangan keamanan di tengah-tengah kaum muslimin kemudian faktor yang lainnya memberikan rasa aman dan jaminan rasa aman di negeri adalah bersabar terhadap kelaliman para penguasa. Dan hadis-hadis tentang hal ini banyak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa athi' wa indaraba dhahrak wa aqada Dengar dan taatlah yaitu kepada pemimpin, kepada penguasa sekalipun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. dengarlah dan taatlah janganlah engkau membuat kekacauan di tengah-tengah manusia dan berhati-hatilah engkau dari sifat kemunafikan dimana engkau memperlihatkan bahwa dirimu adalah seorang yang mendengar dan taat kepada pemimpin di depan khalayak ramai namun ketika dalam kondisi tidak ada orang lain engkau memperlihatkan kebencianmu kepada penguasa dan mengobarkan atau menanamkan kedengkian dan kebencian di dalam hati manusia kepada penguasa. Ini adalah perbuatan yang dilakukan Al-Khawarijul Qaadiyah. Kemudian faktor yang lain yang memberikan rasa aman di suatu negeri adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menyuruh kepada perkara yang baik Dan melarang dari perkara yang mungkar Dengan metode yang sunniyah salafiyyah Sesuai dengan sunnah Yang diambil dari sabda Nabi SAW Man ra'a minkum mungkara Fal yughayirhu biyadih Fa illam yastati fa bilisanih Fa illam yastati fa biqalbih وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان siapa yang melihat diantara kalian suatu kemungkaran maka hendaklah ia merobahnya dengan tangannya apabila ia tidak mampu maka hendaklah ia merobahnya dengan lisannya apabila ia tidak mampu maka hendaklah ia merobahnya dengan hatinya dan itu adalah keimanan yang paling lemah maka para ulama' menjelaskan cara dan metode Amar ma'ruf nahi mungkar Adapun Amar ma'ruf nahi Mungkar dengan tangan maka ini adalah wewenang dua kelompok manusia yaitu pemimpin di rumah tangga sebagaimana Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muro abna'akum bis-shalati sab'a perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashra dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkannya tatkala usia mereka 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah penguasa dan orang yang mewakili penguasa maka penguasa menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kemungkaran dan menyebarkannya kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan dilakukan oleh para ulama mereka menjelaskan mereka tahu bagaimana mereka menasihati para penguasa dan bagaimana mereka menasihati manusia secara umum adapun orang yang jahil, maka ia tidak boleh mengingkari. Dan para ulama mengetahui apa yang telah mereka ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka tahu kapan mereka memerintah orang lain untuk melakukan kebaikan dan mereka tahu kapan mereka mencegah dan melarang orang lain dari melakukan kemungkaran. Adapun yang ketiga yaitu mengingkari dengan hati, maka ini dilakukan oleh semua orang. Sejak engkau melihat kemungkaran, maka engkau mengingkarinya dengan hatimu. Dan termasuk faktor yang memberikan rasa aman di suatu negeri adalah memberikan nasihat Sebagaimana tertera dalam hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha agama itu adalah nasehat agama itu adalah nasehat agama itu adalah nasehat qul naib liman ya rasulullah kami berkata untuk siapa wahai rasulullah qala lillah walikitabih walirasulih walia'immatil muslimina wa'ammatihin yaitu untuk Allah kitabnya, rasulnya untuk pemimpin kaum muslimin dan segenap kaum muslimin maka ndaklah engkau menjadi orang yang menasehati engkau menasehati para penguasa sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan sesuatu yang engkau ciptakan sendiri seperti yang diciptakan dan dibuat atau dilakukan oleh Al-Khawarij dimana engkau menaiki mimbar-mimbar kemudian menyampaikan khutbah-khutbah dan juga melalui media-media yang berbasis satelit kemudian via facebook, twitter dan was'ar ini adalah tindakan yang keliru bahkan ia memperparah kondisi jadi engkau menasihati para penguasa sebagaimana diperintahkan nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau man kana indahu nasihatun lithi sultan falayubdihi falayubdihaa alaniyah walakin walakin siapa yang memiliki nasihat untuk penguasa maka janganlah ia menyampaikannya secara terang-terangan melainkan tidaklah ia memegang tangannya dan ia berdua-duaan dengannya apabila ia menerimanya maka itulah yang diharapkan apabila ia tidak menerimanya maka ia telah menyampaikan kewajibannya Al-Khawarij tidak melaksanakan hal ini dan tatkala ahlus sunnah memperdengarkan kepada Al-Khawarij hadith-hadith ini maka diantara mereka ada mengingkarinya diantara mereka ada pula iman ta'wilnya sekali kali amat jauh yang mereka lakukan. Sungguh amat jauh yang mereka lakukan. Dan tidak akan berhasil apa yang mereka lakukan. Sebab di tengah-tengah aluh sunnah ada para ulama yang menjelaskan hadis-hadis mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Kemudian nasehat kepada segenap kaum muslimin nasehat yang disampaikan kepada kaum muslimin secara umum yaitu engkau berikan nasihat kepada mereka cara rahasia dan terang-terangan adapun secara terang-terangan seperti yang dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ada apa dengan sekelompok kaum yang melakukan demikian-demikian beliau memperingatkan mereka dari perbuatan tertentu atau secara rahasia Dengan mengatakan wahai fulan, kemarilah. Apa yang kau lakukan ini adalah perkara yang menyelisih syariat Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Sebab nasihat apabila disampaikan di depan hak lay, di depan khalayak ramai, maka ia adalah tindakan membeberkan aib. Adapun nasihat yang disampaikan secara Sembunyi-sembunyi maka ia merupakan nasihat Kecuali apabila orang dinasehati itu Enggan menerima nasihat Dan bersikap sombong Maka Dan ia mengumumkan kejelekannya Maka Perkaranya disampaikan kepada penguasa Dan manusia diperingatkan dari bahayanya Bahaya bid'ah Dan kepasikan atau yang lainnya Sekalipun terpaksa menyebutkan nama orang tersebut. Inilah cara dan metode Ahlus Sunnah. Bukan seperti yang kita lihat. Dari kelompok-kelompok yang menasehati manusia secara terang-terangan. Yang membicarakan para ulama secara terang-terangan. Demikian pula membicarakan para penguasa dengan terang-terangan. Apabila mereka menyebutkan. dinasehati secara terang-terangan maka mereka memprotes dengan mengatakan mengapa kami dinasehati secara terang-terangan maka jawabannya adalah dengan bertanya kepada mereka mengapa kalian menyampaikan nasehat kepada penguasa terang-terangan demikian pula kepada baru ulama apakah timbangan yang kalian pakai ini ini adalah timbangan yang merugi Sampai Ahlul Bidak sekalipun Mereka Tidak mau dinasehati secara terang-terangan Kemudian Kemudian saya sampaikan Sesungguhnya Apa yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok tersebut Adalah sikap kontra yang aneh dan mengherankan yang mereka mencocoki Al-Khawarij di dalam hal itu jadi nasihat itu apabila disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Alaihi Wasallam kepada hakim kepada penguasa dan kepada rakyat maka nasihat tersebut Termasuk faktor Yang mendatangkan rasa aman Di suatu negeri Oleh karena itu Hendaklah perkara-perkara itu Digantungkan Dan dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah Inilah aturan Bagi umat ini Mereka tidak membuat Sesuatu yang baru Melainkan aturan itu berasal dari Allah Dan ia termasuk Apa yang dicintai oleh Allah bagi ummat ini Inilah Islam yang benar Dan siapa yang mencari selainnya Maka ia termasuk orang-orang yang merugi Dan Ia merugi di akhirat Dan juga Akan Hilang di dunia ini Oleh karena itu Kajilah Perkara ini dengan kajian Yang benar dari Al-Quran dan Sunnah kondisi para sahabat dan para tabi'in dan juga pelajarilah pelajarilah kitab-kitab Ahlus Sunnah As-Salabi'in yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan berhati-hatilah kalian dari para pengekor hawa nafsu karena sesungguhnya mereka memasukkan racun di dalam ucapan-ucapan dan perbuatan mereka maka sebesar apapun upaya yang dilakukan manusia dan sebanyak apapun harta yang dikeluarkan dan sebanyak apapun jamaah yang mereka bentuk dan sebanyak apapun kajian-kajian yang dilakukan dialog-dialog yang dilakukan serta analisa-analisa analisa politik yang dikerjakan sesungguhnya mereka... tidak akan mendapatkan rasa aman kecuali di dalam islam ini sebab ia adalah sumber rasa aman bagi umat ini dan sumber persatuan bagi umat ini sumber terjalinnya kasih sayang diantara mereka sumber terjalinnya cinta kasih diantara mereka yaitu islam yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dan siapa yang mencari agama selain Islam maka tidaklah diterima hal itu darinya saya cukupkan sampai di sini dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik dan hidayahnya bagi kita semua dan semoga dia menjadikan kita orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk bukan orang-orang yang sesat dan menyesatkan sebagaimana saya memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga dia memperlihatkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran dan menganugerahkan kepada kita untuk mengikutinya sebagaimana saya memohon kepada Allah semoga dia memperlihatkan Kepada kita perkara yang batil sebagai kebatilan. Dan menjadikan kita menjauhi kebatilan itu. Dan janganlah ia jadikan kebatilan itu tersamar bagi diri-diri kita. Saya juga memohon kepada Allah. Semoga dia memberikan taufik kepada para penguasa kaum muslimin. Untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya juga memohon kepada Allah. Semoga Allah menjadikan negeri ini negeri yang aman dan tentram dan menjaganya dari kejelekan orang-orang jelek dan perbuatan keji orang-orang yang keji dan semoga dia menyatukan kalimat mereka di atas kebenaran innahu waliyuzalik walqadiru alaihi sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa wasallam